هل من شروط الأذان أن يرفعه شخص أم من الممكن الاستفادة بأجهزة الإعلام مثل الراديو والكست والتلفزيون والفيديو في بث الأذان من خلالها وخاصة أن من يرفعون الأذان فيها يتمتعون بأصوات جميلة؟ لا يكتفى بالأذان المسجل أو المذاع فإن المسلمين مطالبون به كما صح في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أقرأكما رواه البخاري ومسلم والأذان سنة مؤكدة كما رآه أبو حنيفة والشافعي وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من فروض الكفاية وهو قول أكثر أصحاب أحمد بن حنبل وقول بعض أصحاب مالك ويدل على فرضيته أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والمداومة منه ومن الخلفاء عليه والأمر هنا للوجوب والمداومة عليه تدل عليه ولأنه شعار الإسلام ومن أوجبه من الحنابلة اوجبه على أهل المصر وقال مالك يجب في كل مساجد الجماعة ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان يسمعهم وبهذا يعلم أن الأذان واجب أو سنة بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة ويكره تركه ويأثم من تركه على رأي من يوجبه ولا بد أن يكون من مسلم ولا يكتفى بإذاعة تسجيله والله أعلم